السلام عليكم وبركاته الحمد لله كفر السلام عليكم الذين لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحراته الكرام وآل بيتي العظام المستقبلين الشرف وبعد إخوة الكرام ما زلنا مع مجال العلم والشير كبير القديم والحديث والكلام على هذه المسألة التي هي من الأهمية من يا سيامه أن المقصود الأسمى من خلق الخلق من تكوين الكون بأسره تحقيق قضية الكون الكبرى وهي توحيد الله دل فعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من الشبه التي يتمسك بها القوم الذين يعني يدعون غير الله دل فعلا ويستشفعون يتوسلون بالأنبياء بل ويرتقي الأمر بهم يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله دل فعلا كشف الكربات وجلب المنافع والصالحات فا عندهم بعض الشبه من هذه الشبه الشبهات أنهم يخلون لاستغاثة أو لاستعانة أو الدعاء ليست من العبادة فلماذا تصنفون هذه التصنيفات وتتكلمون عن هذه الشركيات. هذه ليست من الشركات أصلا لأن الدعاء ليس من العبادة هل استشفاء أو الاستغاثة أو الدعاء ليس من العبادة هذه من المسائل المهمة جدا التي يتمسكون بها أن عندهم هذه العبادة عندهم هي الصلاة أو الصوم أو الزكاة او الحج هذه العبادة عندهم وطبعا ايضا حتى الاعتقادات عندهم ليست كل الاعتقادات التي يعني يكون بها الأمر المرء موحدا قلنا ان اهم اعتقاد عندهم في هذا الباب هو ايش الربوبية هو أنه خالق رازق معطي مانع مبدع هذا هو ده الاصل الاصيل في هذا الباب طيب هنا يقولون ايضا الدعاء والاستغاثة والاستعانة او التوسد هذا ليس بعبادة يعني ليست صلاة ورساهم ولا ولا ذكّت وهذه بدع منكرا والحق بأن العبادات كثيرة العبادات كثيرة يعني ليست العبادات عبادات, عبادات قاصرة على صلاة الصوم العبادات كثيرة لأن العبادات من الإيمان والإيمان شعب متشعبة كما قال صلى الله تمثيلا لا حصرا قال الإيمان أبدعوا وسبونا شعبة أو بدعوا وسطونا شعبة أعلى لا إله إلا الله وأدناه إخا إمارقة عن الطريق قال والحق شعبة من الإيمان فالحق بأن العبادات كثيرة جدا ومن العبادات الدعاء والاستغاثة والاستعانة هذه عبادات لأنها طلب واصل الطلب في يعني هذا أصل الطلب لا يكون إلا ممن يستطيع أن يعطي أو يمنع وأصل الطلب لا يكون إلا من الذي كون الكون وكل خزائن الأرض عنده كما قال الله رعلا وإن من شيء إلا عندنا خزائن ومن ننزله إلا بقدر معلوم وقد وردت الأدلة الكثيرة التي تثبتها الدعاء قال الله على وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه وقال الله فليتليب لي وليؤمنوا بي قال الله فدل على أن الدعاء من الإيمان وان هذه من علامات الايمان ان تستجيبوا لو ان يدعو الله لا لفعله ايضا قال الله تعالى قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سادخلون جهنم داخلي وقال الله تعالى عن ابراهيم عندما قالوا اعتذركم وما تعبدون من دون الله وادعوا ربي عسى ان لا اكون بدعاء ربي شخصيا قال فلما اعتذرهم وما يعبدون من دون وما يعبدون والاصروا ان من دون الله لله في علاه فقالوا لا كل آية جاءت في هذا في في في, في الكتاب على أن الدعاء هو عبادة هو المقصود به دعاء العباد كل آية إن جاءت بأن الدعاء عبادة المقصود به أن النه المقصود به هو دعاء العباد واحنا قسمنا قبل ذلك دعاء إلى قسمين إيش دعاء مسألة ودعاء عبادة إيش هو دعاء العبادة اللي هو بلفان الحال اللي هو الصلاة والصوم الذكاء العباء هذه العباء قال أيضا كله كله دليل جاء على أن الدعاء عبادة يقصد به دعاء يقصد به العبادات الصلاة والصوم الذكاء وغير ذلك وهذا خطأ بيد وإن نقول أطالة الدعاء وإن كان دعاء مسالة ودعاء عبادة قال الله تعالى يدعونا رغبا ورهبا وقال وقد مدح الله أنبياءه وأولياءه وأصياءه بأنهم إذا نزلت بهم النوازل يسألون من يسألون الله وحده جل في علاه عندما قال الله جل في علاء وأيوبا إذ نادى ربه أني ما الضر وأنت أرحم الرحمي وزنوني إذ ذهب مغاضبا فظلنا أن لن نقدر عليه فناد في الظلمات أن لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وا و... وايضا في الدعاء الاخر ايمن واق اني مستني الشيطان بنصب وعداء وايضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه جل جل فعلان وأيضا إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤنات يوم يقوم الحساب ونوح عليه السلام ربنا اغفر لي والوالدي ولمن داخل بيت يا والمؤمنين والمؤمنات فكلها دلالة على أنها تشمل الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة وهما يتلازمان وهما يتلازمان والحق أن لا انفكاك بين دعاء العبادة ودعاء ليش؟ ودعاء الاستثناء وضعان متال لا فرق كاك بينهما بحال من الاحوال ولذلك قال الرسول قد الدعاء بفلان الدعاء هو العباده لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده ولان الدعاء يعني قد ضمن كثير من ابواب العبادات الاعتقاديه والعمليه و و و و و وقد, وقد اجلاها لأن الدعاء فيه اولا اولا فيها الاعتقاد عبادات عبادات قلبيه فيها الاعتقاد بان الله جل وعلا المانع المعطي بان الله جل وعلا النفع الضار بان الله جل وعلا الذي بيده من السماوات والارض وان الله لا يرد شيئا قال له كن فيكون وان الله جل يعني اقرب الى الاجابه منه الى الرد سبحانه جل وعلا ويعتقد في ذلك حياه الله جل وعلا حياه الله جل وان من حي الله جل وعلا لا يرد احدا يدعوه ولا يساله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم اذا يستحي ان يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين او فيردهما صفرة في الرواية الاخرى وايضا فيها من, من, من العبادات إظهار فقر العبد لله جلال فعلان هذه عبادة اصارتك ان تظهر فقرك وعجزك وعوازك وحاجتك لله جلال فعلان هذه عبادة ولذلك نرى ان النقيد التغيان والكبري من التغيان والكبري الا تظهر فقرك بل تظهر غناك على الرب لله جلال لذلك انكر الله على امثال هؤلاء عندما قال كلا ان الانسانة لا يبغى الرأى والاستغناء، ولذلك يقول صلى يعني يقول بادر بالعمل فتلا هل ينتظرون إلا غنا مطغياً أو بقرة مسيئة؟ قال غنا مطغياً يضغى به الإنسان فلا يعني ينكر للرب ذلك قوله وأعظم العبادات. هو هو يعني قوة الانكسار لله جل جل شو الله لذلك خلنا نقول وإذا طاف القلب بالعرش ينكسر يزد لله سجدة لا يرتقب لا يرتفع بعدها أبدا هذه السجدة تجعله في مكان مرموق عند ربه جل جل الله ما في لنا ورحم ارحم الرحمين هذه من الشبهات التي تمسكون بها ويقولون ليست عبادة يستغيثون يدعون يعني أنت لما تطلب المال للنبي صلى ليست عبادة وما تطلب للنبي صلى الله عليه وسلم الرزق وتفريج الكربات وايضا الرزق بدلا من ان تصل من رب الأرض وما تقول هذه ليست عبادة وهذا هذه شبهة عظيمة جدا يلبسون ويروجونها. ليه العوام؟ وهذاك العوام عندما تسألهم يقول لك لا أنا أعتقد أن الرزق هو الله لفعلات هذا الذي يقال إذن لو رجعت أترجع لنفس الدائرة أن التوحيد عندهم قمته الاعتقاد فقط في الربوبية وانتهى الموضوع أن الرازق الخالق المعطي المنع والله العالم وأن الألوهية من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسلها وارسل الارز لذلك روجوا لهذا وانتشر في جميع الـ الـ الربوع اقطار البداد والعوام هم الذين اكثر الناس بذلك يتأثرون بذلك ويذهبون بان انت ترى عند الحوتين عند البدوي عند ابي العباس يعترى ما لا ما لا, لا يتصوره عقل ولا يقبله قلب بحال من الاحوال من الشبه التي يتمسكون بها ايضا في هذا الباب يقولون كل الايات التي نزلت في ذم من دعا غير الله دل في هؤلاء كلها في عبادة الأصنام كلها في مسألة الأصنام يعني يعني هؤلاء كانوا يدعون اللات والعزى كما قال الله تعالى فرأت اللات والعزى ومنات ثلاث الأخرى ألكم وذكر وأنو ألكم الأمز تلك إذن قسمة عظيم فقال كل ال ال ال ال التي جاءت أو الآيات التي جاءت كلها تذم تذم الدعاء غير الله تعالى انهم كانوا يدعون أي أصناما كانوا يدعون لكن يقولون عن أنفسهم أنا ما أريد أن أنسى بالقول يقولون عن أنفسهم إنه أنهم يدعون أولياء واصفياء ويدعون أنبياء ويدعون آآ يعني آآ آآ آآ من لهم المكان عند الله جل لكن اللات العزة هذه هذه ليست ليست إلا أصناما فلذلك الله تعالى ذمهم في هذا ولأن هذه الاصنام لا تملك نفعا ولا ولا درسل هؤلاء أيضا يملكونه يقولون لا ملكهم الله هذا الذي يتمسكون به عشان كذا قلت لك هو يريد يخرج من باب معين يقول الله أعطى الولي القوة في إحياء الجنين في وطن الأم لأنه لو قال جهارا هو يحيي الجنين في وطن الأم العوام قبل العلماء سيقولون كفر لكن هذا المدخل لا يفهم إلا من طلبة العلم المتقنين وطبعا طلبة العلم المتقنين أول ما يتكلم في هذا ده أنت الآن لا تبغض أولياء الله وأنت تعادي أولياء الله وأولياء الله لا خوف ولا هم يحزنون بما, بما يحدث في تأثير فأقولون الآن الآيات التي جاءت في دعاء غير الله كانت على الأصناع وهم يدعون يدعون أصحاب الوجاهة والمكانة عند ربي عندنا في شوف شوف ننظر التفريق راعنا إذا قلنا بهذا الباب نقول لا والله مشرك العرب كانوا يدعون الأحياء ويدعون غير الأصناع كانوا يدعون الملائكة كانوا يدعون الجن كانوا يدعون أناسا صالحين والدلال على ذلك آية فاصلة فالله الله فعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويقصون عذابه هذا في قوم من أشراكه. قال ابن مسعود في بعض تفسير ابن مسعود يقول هم نفر كانوا يعبدون الجن فأسلم الجن ومازالوا هم على عبادتهم لمن للجن يعني في قوم من من أهل الشر كانوا يشركون بالله نعم كانوا يعبدون يصفون العبادة لمن الجن يدعون من يستغيثون بمن يستعينون بمن يستعينون من بالجن كانوا هناك يستعينون بالجن يستغيثون بالجن ولكن الذين يدعون يبتغون الرب من وسيل فأسلم الجن فابتغوا إلى ربهم من وسيلة فذمهم الله إن في هؤلاء الذين يرجون رحمة ربهم ومغفرة ربهم سبحانه وجل فعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب وبعض التفسير المجاهد أعتقد أبن جبي أنهم طالوا وهذا إذا رأيس التفسير عن مجاهد فعلم أن الأصل عنده من من من ابن عباس يقول أنهم كانوا يعبدون الملائكة كانوا يعبدون الملائكة والملائكة هم أعبدوا الخالق اللي لا دلش ولاه. يقول الله يقول الله دلش علاه مادحا ما دحن يوم الكرام البررة. قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. يخافون ربهم من فوقه وهم يفعلون ما ما يأمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم السماء وحق لها أن تغط أن قال لا فيها موضع إصبع أو ضايق إلا ملك راكع أو ملك سامي. فهم لا يستكبرون عن عبادة الله دلا في علاء وبعضهم قال الآية نزلت في الذين عبدوا عزيرا وعيفا وبعضهم قال لا الكلام لا يستفع في عزير وعزير كان قد مات والكلام على الأحياء والصحيح الرجع أن المسألة هنا أن الفاصلة أنهم يقولون كل هذه الآيات في الأصنار أصنارهم لا تنفع على ذدورهم أما هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء أولئي أولئين الذين لا يخاف في العالم ولهم, ولهم يحزنون الصحيح الرارح بذلك كما قلنا نزلت في هؤلاء ونزلت في هؤلاء كمثال نبهين ماشي تطير هذا إنكار على المشركين وهم لما أشركوا أشركوا بأنهم يعني كانوا يدعون غير الله تعالى وعلا من, من الملائكة والجن وأيضا من اناس صالحين فقد قال بعض العلماء كانوا يدعون عيسى عليه السلام ويدعون عزيرة لذلك قال الله تعالى وعلا أولئك عنها إيش؟ مبعدون أولئك عنها مبعدون أه لا أه نعم ان الذين سبقت لهم من الحسنى وذاك عنهم مبعدون لا لا يسمعون حسيساء فهم في مشتاه انفسهم خالدون مع يدعونهم من دون الله جالسهم لكنهم تبرؤوا منهم وايضا لو رجعنا وتنزلنا وقلنا كل الايات التي ذمت الاستغاثه والاستعانه والدعاء انها في الاصنام الاصنام اصلها ايش اولياء لان الاصل في علاه الاصنام كانت في ود وسواع ويعوق ونص فهؤلاء كانوا أناس كما في قونه كانوا من أهل الصلاح ومن أهل الخير ومن أهل البر فالشيطان عندما ماتوا يعني سول للناس أن يصوروا لهم هذه تلك التصوير ليشتهدوا في العبادة فلما تبعد الزمن وانتصر العلم عبدوا من دون الله جل في علا واستغاثوا بهم واستعوا واستعانوا بهم ودعوهم من دون الله جل في علا أيضا من الشبه التي يتمسكون بها في استجازة الاستغاثة أو الاستعامة بغير الله للشولاء أو دعاء غير الله للشولاء أنا أنقل ان هذه ال الآيات نزلت في المشركين فكيف تنزلون الآيات التي نزلت في المشركين على التي نزلت في الموناد؟ طبعاً أيضاً في جمع هذه الأطراف لأثرها شو على في كتاب وهو الكتاب وإن كان في ورقيات صغيرة لكنه أعظم الكتب نفعاً وهذا الكتاب هو آخر كتب شرح لكتاب شرح 100 ويبدأون بها. كتاب مكتاب كشف كتاب كشف الشبهات فهم يقولون هذه آيات نزلت للمشركين الذين عبدوا عزيرا الذين عبدوا الله تعالى الذين عبدوا ودنوا سواء هذه نزلت للمشركين ونحن آمنون نقول لا إله إلا الله نحن من أهل الإسلام نحن من أهل الإسلام وأيضا وهذه بدع والله صباح مساء ليلة نهار تسمعونها ولا تنتبهون لها والله تسمعونها ليلة نهار ولا تنتبهون لها يعني لما هي تكلم في أي مسألة في مسألة الكفر أو لمن يقول لك هذه في المشركين في مشرك العرب كأنه هنا الآن هذا الخطأ من وجهين أو هذا الخطر من وجهين ما هما ممتاز هو الوجه الأخطر ما يكون أنه قال خلاص أنت لا تتكلم لأن هذه مسألة خاصة في هؤلاء فلا, فلا تتعداهب إذا هذه الآية التي كفرت إستقاسة أو إستعانة هذا في مشرك العرب في المشركين لا يتباهى الإساء ونحن الحمد لله قد عمل إسم إيش أخطر المعمورة بأثرها خطر بقى الأعظم هذا صحيح هو هذا الأخطر أخطر من ذلك لما يقولون بأن هذه المس... هذه الآيات في مشرك عرف المشركين في... بإذن القرآن لا يصح إلا إيه لزمان هؤلاء إيبا هذا القرآن لا يصح إلا وهذا أخطر ما يكون لأن هذا غمز في القرآن وتعطيل لهم هذا غمز في هذا هذا المقصود الآن هو غمز في القرآن وتعطيل لهم أن القرآن أصلا لا يفصل زمانين أو القرآن يعرف الآن فيه نعود بلا من القرآن وانظر أن نظره على يعني جاء عليهم من أمور الأمر الأول أنا وإن نزلت من شكل العرب فمن شابهم فهو, فهو منهم فمن شابهم فهو منهم من شخ الله صل الله من فهو منهم حكمه وحكمهم ليش لأن التفصيل العام أن الـ أن الـ أن الـ أن الشرع يأتي لا يفرق بين متماثلين وأن الآيات التي نزلت في سين لم تكن نزلت في سين نزلت في الحالة ولأن معظم الأحكام بل كل الأحكام لا معظم كل الأحكام على العموم لا على التخصيص القرآن ما نزل للأشخاص ما نزل لعموم الدنيا بأسرها بالأزمنة والأمكانة المتولئة المتعاقبة المتتالية ولذلك نسلم يقول كل نبي كان يؤتى ما على مثله آمنا الناس من المعجزات يحيي الموتى يبرع الأكبر بإذن الله ويعيش المرضى بإذن الله أيضا يفرق البحر بالعصا معجزات المعجزة التي مع النساء السلام خالدة إلى يوم الدين إلى أن يأذن الله تعالى بخراب يا بسراء هي إيش هي القرآن هي كتاب الله تعالى إذا قال الله جعله قد أنزلني عليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم عزكم تمكينكم سواء من قبل أو من بعد بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ فانظر بقى للتأثيرات العامة في هذا البال الله علي يقول عن قوم لوط انهم لما فعلوا هذه الفاحشه بان الله علي امر الملك فعل بين الى السماء وقلبهم وامطر عليهم حجارة من سجين بعد ذلك ماذا قال الله علي قال وما هي من الظالمين ببعيد يا وما هي من وهذاك الفقه الراقي عند ابن عباس قال الحكم على من يفعل فعل قوم لوط أن يؤتى به إلى جبل شاهق من أعلى جبل شاهق ثم يلقى ثم يرمى بعد ذلك بهش بالحجار وما هي من الظالمين البعيد هذا فرق راقي في هذا الباب فالأحكام نزلت على العموم لا على, لا على القصوص وإلا القرآن أنتم بذلك تقول القرآن لا يفطح لكل زمان ولا لكل مكان ده هو قالب وكل من كان في القالب دخل واخد حكم هذا الحكم الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين ويفارق بين المختلفين المختلفين يبقى نزلت نعم في المشركين وماذا بعد؟ العبرة بعموم اللفظ لا لا السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخص على ذلك كثيرة لما يأتي رجل يقول إن سلم يا رسول الله طاهرني إني أتيت من امرأة ما يأتي رجل من امرأة غير أني لم اصب سكت نعم سبب ما ما حتى اوحي علي فانتهت الصلاة فقال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله قال أحسنت الوضوء قال نعم قال أصليت معنا قال نعم قال فقد غفر الله له ثم قال وأقم السلاة لأطرافين نهارين وأقم الصلاة لأطرافين نهارين من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات فرح الرجل وقال لي خاصة قال لا ليس هذا قال ليس كذلك قال بل لأمتي إيش؟ بل لأمتي عم بل لأمتي عم نازل اللعان في بن اميه هل واقف عليه؟ أبداً نزلت الظهار آيات الظهار في من في في, في خولة بنت بنت حكيم أنت تشتكي زوجات هل واقف عند هذا الحق؟, الحق على التعمين على التعمين قول الله في عليه يا النبي إذا طلقت النساء فطلقنا العدد هن هل هذا قصة نبي هذا على التعمين بأصل بالأحكام التعمين لا فلو كانت الآت نزل في المشكين أو ماذا بعد العبرة من الله جل بخصوص فما نوقع في في وقع فيه فلو حكم ما حكم عليهن به ثم الشبهه الاخيره يتمسكون بها وطبعا النبي يعني حقا من المخاتل الموكيات قالوا كيف يعني تتجرؤون على الكلام علينا في مسألة الشرك والكفر وقد السلام وسلموا وقد الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وعلق المسألة باثرها على الأمان والامن والإسلام بلا اله الا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بن زيد رضي الله عنه وارضاه قال له اقتلته بعدما بعدما إيه اكمله بعدما ايه فقط يبقى المساله عولها على إيه؟ لا إله إلا الله. بعدما قال لا إله إلا الله. وأيضاً قالوا بأن المصلى لما دخل على عمه ما أكثر عليه وقال يا عم كلمة واحدة. قل كلمة واحدة. وحج لك ريع عند الله. قل لا إله إلا الله. فقالوا هذا أصل وصير في هذا الباب ب لا إله إلا الله. وطبعاً هذا الكلام يعني يعني كلام صراحةً يعني هو لا يدخل إلا على على الأغرار الأغمار. نقول له نعم كم وكم من قال لا إله إلا الله وفي لحظتها قد كفر. فمعناها الذي يقول لا لا الله لا يكفر بقى عن ذلك لو أتى بأي مكافر بأي, بأي كفر فهنا يقول لا إله إلا الله لها معاني لابد أن يأتي بها ولا إله إلا الله لها نواقض لابد أن يتجنبها فإن لم يتجنب النواقد و و ولم يعلم معناها لم يكن موحد دخل الإسلام وخرج منه كما دخل خرج منه أما قال السلام مبينا هذا الباب في كثير من المسائل التي حتى شركة أصل لو تكلمنا عنها الطيرة شركة طيرة شركة طيرة شركة, شركة لما يقولوا السنة الثانية موتى هم بيمكوف وقنا السلام تا العهد الذي بيننا وبينهم استعرض أن تركف فقط, فقط كفر فلا لا الله لها نواقض كثير أقلها عدم الكفر بإيش بالطغوت عدم الكفر بالطغوت ناقض من ناقض على اله لله لأن الله جعل قات جل في علاقات فميت فل بالطغوت ويو من بالله يفقد سمسك بالعروة دي ولذلك قال من قال لا إله إلا الله انظر فيما بعدها وكفر بما, بما يعبد من دون الله يبقى من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فهو ايه عجبا لمن ينزل البوزيين منزلة المسلمين عجبا ثم عجبا وليس العجب منهم هو هالك أصابتك العجب من من يسمع ذلك ويمر عليه كمرور الكرام ولا أستطيع أن ليوقف هذه ال الخطيرة جدا في تسويت البوذي بالمسلم البوذي بالمسلم يستوي به كيف ذلك؟ وقد قال صلى قال لا لا الله وكفر بما أنزل على ب بما يعبد بما عبد من أو عبد من دون الله جل في علاه يبقى أن نقول بأن لا الله لله وإنسان مبين المر فإن الأدلة الوافرة المتفق عليها المتصوفة لابد ولا بد أن يستدعي من أول معي لأننا قا... سنبقى من أمرت أنو قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ثم ماذا قال؟ قال فإن قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم أكمل لأن في في في التمام دلالة على ما هم فيه من خطر ها إلا بحقه وحق لا إله إلا الله ولا البراء حق لا إله إلا الله الزب ونفس هذه حق لا إله إلا الله فمن لم يأتي بها فليس من اهل إله اله الا الله بحال من الاحوال ولذلك لما حصل الاجماع في هذا الباب لما لما انكر عمر بن على ابي بكر وقال كيف تقاتل قوما قالوا لا اله الا الله وقد قال الرسول أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وقد قالوها فقال ابو بكر والذي نفسي بيدي لو من فرق بين الصلاة وبين وبين الزكاة والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لقدتهم عليه اما الانبياء فخذ عندك هم الذين قالوا لا اله الا الله يخافون من الوقوع في النقيض قال ابراهيم عليه السلام وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام قال الله تعالى لاعظم الخلق قدرا ومكانه عند الله من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال له قال ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ايضا قال الله رعلا على جميع الأنبياء ولو أشراكوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوا هذه فيها الثلاغة واضحة جدا على أن هذه الشبهة الوهية التي يتمسكون بها لا ثاقة لها ولا قدم بحال من الأحوال وتبقى لا إله إلا الله خفاقة عالية وأن لا إله إلا الله لابد فيها اولا من توحيد الله جل فعلها ولا يستتم التوحيد إلا بالكفر والطاغوذي وأيضا بنفي أدوات الشرك و أمور الشرك وبيعادة الفنسائيلة من هذه الجزئية يبقى الكلام على الإخلاص وعيادة نالية الفعلاء والحمد لله نحن على مشارك مشارك الانتهاء فلذلك يستدين معنا بإذن الله الكتاب يعني حتى يعني لا يدخل علينا رمضان إلا وقد انتهى بإذن الله اللهم سهل علينا رب العالمين